المتابعة لهذه الأحاديث التي نذكرها ولنربط هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم نسوك ما أشرنا في نورة الماضية من الكلام على ما ينبغي العبد إليه من الدعوات إلى الله تعالى والاهتمام بهذا الأمر حتى يكون هذا الأمر شغل المسلمين الشاغل أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة المعاذة الحسنة أي ذلك وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وضفته أن يدعو إلى الله كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكان ينبغي أن نذكر هذا المعنى أولا ثم نذكر أحوال النبي المشرفة صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى وأحوال الصحابة المكرمين ونذكر شيئا من هذه المعاني في الدعوة ثم نذكر ما يتعلق بتحمل الصحابة كل شيء ونذكر بذلهم كذلك لكل شيء في سبيل الدعوة إلى الله تعالى حتى نقارن بين ما كانوا عليه وما نحن فيه حيث بذلوا كما سمعنا وقرأنا وعلمنا بذلوا أموالهم وأنفسهم وتركوا ديارهم وأولادهم ونساءهم وأموالهم لله تعالى هذا جزء البذل بذلوا كل شيء حتى وصل إلى أن يبذلوا أنفسهم رفيصة لله تعالى والجزء الثاني هو جزء التحمل في الدعوة التي نظر أنفسهم لها ليفوزوا برضوان الله تعالى في الدنيا والآخرة وهذا البزل قد تمثل هذا التحمل قد تمثل في تحمل الأذى في تحمل الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى في تحمل الجوع والخوف والعطش وقلة الطعان وقلة السياب وشدة القيص والحر والبرد حملوا كل ذلك وقصصهم سنذكر شيئا منها هذا الجزء الثاني المتابعون يركزون معي في أزيان الجزء الثالث وهو التأييدات الإلهية لهؤلاء المكرمين التي أيدهم الله تعالى بها في كل مواقفهم جراءا ونتيجة ما قدمه بزل لله تعالى من تأييدهم بالملائكة ومن تأييدهم بالجن ومن تأييدهم بأمور كثيرة سنذكر منها شيئا إن شاء الله تعالى بل سنذكر أشياء كثيرة إن شاء الله وهذه تأييدات الإلهية هي التي سنبدأ بها شحزا للهمم تفكرا في هذه الأحوال الجميلة التي أوصلتهم إلى أن يكونوا في محل عناية الله تعالى هذا البزل الذي ذكرنا القيام بأمر الله والبزل نفسه والمال والرخيص والغاية والولد والأهل والوطن والأمر الثالث هذا التحامل الذي لم نسمع عنه على تاريخ البشرية الذي تحملوه في سبيل الله سبحانه وتعالى فكانت تلك التأييدات الإلهية تأتيهم في تلك الأوقات التي يظنون أنه لا ملجع من الله إلا إليه بلغت القلوب الحناجر ووصل بهم الحال إلى لا يمكن أن يكون حالا شديدا إذا بلطف الله تعالى ومدد الله تعالى وعون الله تعالى وتأييد الله تعالى يتنزل في مظاهر كثيرة سواء كان في جنود لا يرونها في ملائكة في جن في طعامهم في شرابهم في أكلهم في انتصارهم في كل هذه الأحوال وأن يروا بأم رؤوسهم بأعينهم تلك التأييدات وتلك المعجزات التي تجعل المؤمنين اليوم يفكرون في أحوالهم وكيف أن الله تعالى قد رفع عنهم تلك التأييدات وهذه المبشرات وهذه المثبتات لقلوبهم وأعمالهم على صلاة الله تعالى وسنبدأ بعض هذه القصة وهي قصة معلومة بالكثير كما نقول تنشيطا للسامع وبداية هذه المعنى التي سنذكرها في التأييدات الإلهية هم يقابلها من بذل الصحابة وتحملهم رضوان الله عليهم سيدنا ومبلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواك وكيف كان حالهم وبذلهم في جهادهم في دعوتهم في هجرتهم في ظاهرهم في باطنهم في أسفارهم أنهم كانوا متحملين بأعباء هذا الدين الذي إذا نظر المرء إلى نفسه ليرى هل هو متحمل لشيء لا شك أنه لن يجد نفسه إلا مهموما بأمر أكله وشربه وشهواته على الأغلب ان كان يصلي هذه الصلاة التي تعلمون التي لا خشع فيها ولا إقبال إلا من رحم الله لا شك هذا الاهتمام كان من أهمه أسباب التأييدات الإلهية الغيبية والظاهرة لهم لنرى هذه القصة البسيطة أولا ثم نوالي شيئا من هذه القصص لنرى فيها هذه المعين وهي قصة متأخرة شأننا في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق وحديثنا عن جابر رضي الله عنه يقول فنذكر هذه الزواف صحيحيني ونزيد عليها ونوضحها برواية ايضا اخرى في الصحيحين البخاري ومسلم يعني. هذه الرواية تكون قال جابر بعدما حفر الخندق رأيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا يعني رأيت في وجهه الجوع الشديد نذكر الرواية ثم نبدأ نتكلم سريعا في شرح الفضاء مجزة فإن كفأت إلى أهلي فقلت لها قد رأيت خمصا شديدا في النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك من شيء فأخرجت جرابا في إصاع من شعير وكانت عندنا بهايمة داجن يعني معزة يعني العناق أنسى الشعر فطحنت هذا الصاع من شعير وكمت إلى الشاء فزبحتها ففرغت هي زوجته يقول ففرغت حين إلى فراغي فرغت عندما فراغ وقطعتها أي قطع ذي الشاة ووضعتها في البرمة ذل إنال الفخار الذي كان يطخن فيه طعامه ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له مرأته وهو ذاهب لا تفضحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطعام لا يكفي إلى واحد وواحدا أو اثنين فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساررت يعني كلمه في السر وساررته يعني كلمه في السر بكلام خفيضا لا يسمع فساررته وقلت هو يقول طعيم طعام يعني طعام قليل النبي صلى الله عليه وسلم طحنت صاع من شعير وزبحت عناقا شاتا بهما لنا فتأتي أنت ونفر معك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نادى في القوم وكانوا ألفا أحفرون الخندق أيامها يا قوم ان جابرا قد أعدى لكم سؤالا فحيهالا بكم فكما يقول أسخد في هذه جابر وذهب إلى مرأته وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذاهبا إليهم فسمعت بذلك قبل هذا الكلام قال أذهب إليها وكلها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزل البرمة من على النار ولا تخبزي حتى أجي يقول جابر فجئته هو جاء جابر إلى مراته فقال لها النبي والناس قد جاءوا قالت بك وبك بك وبك يعني عليك ويحط فيك أنا حضرت أحني بك وبك كلمة من الكلمات القديمة عليك وعليك فو يحط فيك وربنا يعمل فيك وكذا كذا قال لها قد فعلت ما قلت صادرته بالكلام وهو الذي فعل ذلك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقولون بسق في البرمة وبارك عليها أخذ يدعو بالبركة وكذلك في العجين بزق فيه تفل يعني من ريقه المبارك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وقال لها ادعو شابزة أخرى معك تساعدك ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تنزل البغمة من على النار وأفرغي من الإنع فأفرغت وتعجين القبيز وتضع الخبز والناس يأكلون حتى أكل الألف وانحرفوا شباعا الله عليه وسلم هذه الرواية الأولى نبدأ في إشارات إليها الرواية يقول فانكفات إلى أهلي هذا جابر يقول لما رأى خمصا شديدا من نبي صلى الله عليه وسلم الرواية الثانية تقول لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفرون الخندق وتم الحفو قال جابر رأيت ونحن نحفر فأينا كدية يعني قطعة من الأرض صلبة لا تؤثر فيها الفأس فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يحفروها من شدة صلابتها فكانوا إذا أعياهم الأمر لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر فرأيت صلى الله عليه وسلم قد ربط حجرا على بطني من شدة الجوع وكانوا يربطون الحجر على بطونهم حتى يستطيعون الاستواء لا ينحنون من الجوع وحتى يلموا الحجر لنعدة والباطن والأمعاء فلا يشعر بألم الجوع هذا الشعور الذي يوم فيه وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وضربها فعادت كما يقولون كثيبا أهيل أو أهيم يعني رملا نعيما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى جابر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه حالة من ربط الحجر استاذن النبي هذه الرواية بאת ثانية لما قال انكفات له الى اهلي ما كان ينكفئه من نفسه اذا كانوا معه على انب جامع لم يرضىبوا حتى استاذنوه هذا له لهوالغيري صلى الله عليه وسلم من المطبعين من اهل العين ما كان لهم زن فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت الى اهلي وليت في الرواية الثانية وقلت لها لقد رأيت أمرا شديدا وحكى لها ما رأى على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له كذا هذه الرواية تقول فأخرج أصلاع من الشعير والطح وهذه الشاء المعزة التي قال معز شات شاعة المعز الرواية الثانية التي نحن بصددها يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لو طعيم عندنا تأتي أنت رجل أو رجلان فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من الطعام قال طحن سعى من شعير الصع أربع أمداد بكف الرجل المعتادل بكفين أربع أمداد أربعة أمداد هكذا بكف الرجل المعتادل بكفيه قال وعناقا لنا شاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير طيب لما عاد إلى امرأته كنا قالت بك وبك في هذه الجواية قالت له أسعلك النبي صلى الله عليه وسلم هو ما امرأته قالت بك وبك ثم وقفت لأنها تفهم عن الله تعالى فقالت أسعلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام قال نعم قالت الله هو رسوله أعلم فسلمت هذه الجواية تفسر بعضها كما تسمعهم ونشير إلى هذه المعاني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الرواية ذهب كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وزع الطعام فكان يكسر الخبز ويضع عليه اللح ويوزع قال للناس لا تضاغطوا دخلوا مزدحمين قال لا لا تزدحموا هذا الازدحان كل في مكانه سيأتيه طعامه هم لا يظنون أن هذا الألف سيأكل من هذه الشعر بل يعلمون ذلك إنما من حالهم الذي كانوا فيه من الشدة والمشقة والجوع والتعب الذي وصلوا إليه كما رأينا كانوا يعصبون على بطنهم الأحجار وكان النبي كما يقولون كلهم قد عصب حجراً على بطنه كشف عن بطن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يعصب حجرين فكان أولهم صلى الله عليه وسلم في تحمل كل ذلك وبهزل كل ذلك يقول بها في الرواية الأولى جابر فأكلوا وانحرفوا عن الطعام خلاص بعدما يشبعوا وانحرفوا يعني تحركوا إلى مكانوا عليه وإن برمتنا لا لتغطوا كما هي تغطوا باللحمة زي ما هي وإن خبزنا وعجيننا لم ينقص شيئا في الروح الثانية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلي واهدي فإن الناس قد أصبتهم مجاعة قالت أخذنا نأكل طوال اليوم ونهدي طوال اليوم أو اليوم أجمع الرواية مسألنا هذا الكلام هذا الصاع من شعير أكلاه هذا الألف جميعهم وقاموا كانوا جوعا ثلاثة أيام الرواية الثانية التي ذكرنا قالت بقينا ثلاثة أيام لا نزوق زواقا لا يطعمون لقمة ماحد بقينا ثلاثة أيام لا نزوك زواقا مدأوش للهوى كما يقال انظر إلى زين معاني المعنى الأول يا زين معاني وهو التأييدات الإلهية نحن كنا نبدأ بالتأييدات الإلهية أولا التي تحفز الناس إلى العمل والدعوة والبزل والتحمل ثم ننظر إلى تحمل هؤلاء في هذا الحال كنا سنسير في خطة الكلام على التأييدات فقط ثم نذكر بعد ذلك ما تحمله ولكن نشير كما يقتضي المقام ننظر إلى أولا هذه التأييدات الإلهية كيف أن الله تبارك وتعالى حرك قلب جابر رضي الله عنه ليصنع لهم طعاما كيف أنه حركوا لهم ليريهم كيف أن الله تعالى يعيدهم وأن الله تعالى يعتني بهم هم في عناية الله وتأييده طالما كانوا يقومون بعمر الله تعالى ودعوته والبذل له والتحمل في سبيله ما كان يضيع ذلك الجهد في الدنيا ولا في الآخرة وما كانوا في هذا الحال الذي رأينا يقصرون في عمل من الأعماء بزلا وتحملا وانظر إلى أحوالنا التي نحن فيها أن يقال من يبزل أو أن يتحمل هذا كان في زمنهم والزمان الصالحين من بعده لأنهم كما ذكرنا كانت لهم أشواقهم إلى الآخرة وإلى الجنة وإلى محبة الله تعالى وإلى القرب منه وإلى الدرجات العلاء وإلى النعيم المقيم كانت أشواقهم إلى أن يكونوا على هذا الحال الحسن مع الله تعالى فما تركهم سبحانه وتعالى ولا كسرهم وإنما كان كل ذلك ليكونوا هم الأحسن وهم الأولى بالله تعالى بل هم أولياؤه وخاصته سبحانه وتعالى أول من رأينا وأينا يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قال له أنت ورجل أو رجلين كأنه لم يأسمع صلى الله عليه وسلم وقال ان جابيرا صنع لكم طعاما فحيهلا بكم فحيهلا بكم صنع لكم طعاما لم يستأثن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا قاما وحده وهو ليذهب لأكل وإنما لم يترك أحدا من الغزاء أو من المدافعين عن المدينة في الخندق ألفا كانوا معه لم يترك واحدا منه ثم هو آخرهم صلى الله عليه وسلم هذه وبقي الأكل كما هو تأييدا منه سبحانه وتعالى لعباده المخلصين ولجنده المتقين بأمره الباذلين له وبقي الطعام كما هو قالت والله كما يقول جابر والله لقد انصرفوا وإن برمتنا لتغطوا بالطعام وإن خبزنا كما هو لأولئك إذن الخائفين على الدنيا الذين لم يجوعوا لدعوة لم يبذلوا لشيء هذه الدنيا ما أن يقوموا بمثل هذا الباذل إلا ووجدوا الله تعالى يعتني بهم ويقوم لهم هذا البازل قد تمثل في أنهم ثلاثة أيام لا يزقون زواقا ولا يطعمون طعاما بل في أشد المشاقة ليس فقط لم يأكل ولن يستفيد طعاما بل هم مع ذلك يقومون بكل هذه الأعمال من حفر الخندق إلى الدرجة التي وصلوا إلى هذه الكدية التي لم يستطيعوا أن يكسرها لا تؤثر فيها فؤوسهم إذا من نبيه صلى الله عليه وسلم بقوته التي أمده الله تعالى بها إذا به يهيلها ترابا ناعما صلى الله عليه وسلم فهذا يظهر هذا المعنى ثم يظهر خوف الصحابة على أنهم ما كانوا يرون شيئا من ذلك إلا وكانوا يقومون به ما كان يستطيع أحد منهم أن يفعل شيئا إلا وسرع إليه بذلا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن يكن كان موجودا فبذلا لإخوانهم وتقديما لهم على أنفسهم كما بينا في قصة الهجرة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصوصا هذه المسألة إذن قد أيدتهم وثبتت قلوبهم إلى أنهم مهما حدث لهم بعد ذلك من جوع أو خوف علموا أنه طالما كانوا في عمر الله تعالى ودعوته طالما كانوا في شغل الله تعالى فإن الله تعالى لا يضيعهم فإن الله تعالى أحفظهم كما قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إلى آخره قال المولى تعالى في أولها واذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا هذه ملخص القصة في هذه الآية ثم شرحها وفصل فيها إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإزاغة الأبصار وإلى آخر القصة اختصرها سبحانه وتعالى في عزين مقدمة ليطمئن الناس ابتداء إلى ما حدث للمؤمنين ثم ليبين لهم التفصيل ما وقع منهم وما وقع لهم وما يدهم الله تعالى به واعتان لهم فيه سبحانه وتعالى المؤمنون يرون هذه القصة ويسمعونها للتسالي كما هو معلوم ولكن هذه القصة رأينا كيف كانت سببا لسببتهم وسببا لاستمرارهم في بزلهم ودعوتهم إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة فانتشر دين الله تعالى وسنكمل هذه القضايا في الدعوة إن شاء الله تعالى وقد يقول القائل هذه القصة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم أنا اختصرت المعنى أنا لم أقول شيء ومن عادتنا أن نشرحها كثيرا من المعنى في الأحاديث على ترتيب من ترتيب الحق سبحانه وتعالى وجوده وفيضه هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا قلنا فلعله لذلك نذكر بها هذه القصة الثانية قصة أبي عبيدة وذي الله عنه ابن الجراح التي رواها جاهر أيضا الحمد لله رب العالم الصلاة والسلام على شوف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نحن نذكر هذا الباب من أبواب العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو باب الدعوة والتحمل لما صرنا إليه من ترك هذا الباب وهو الباب الأصيل في دين الله تعالى ونشره وتحمل أعبائه ومسؤوليته وانشغالنا بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة وبما لا لم يجد علينا شيئا إلا أن تأخرنا عن الدعوة وفقدت الدعوة مواقعها وصار المسلمون أحزابا وشيعا كما ترون وانشغلوا بما لم يكن سببا لتأييدات إلهية لهم بل على العكس برفع هذه التأييدات الإلهية عنهم وهي دعوات إذن إلى أن يعود المؤمنون بعد هذه السنوات التي عشنا إلى طريق دعوات الله تعالى حكمته المعيضة الحسنة ولا أن يتحملوا تلك المسؤولية ليروا تعيد الله ونصده ومدده وكانت القصة الثانية كما يروي جابر وهي لها روايتان أيضا فيها من هذه المعام يقول جابر رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريات لنعترض عير كريش وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة وزودنا صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر مرة نوخى الجراب يأتي معنا جرابا من تمر الجراب وعاء من جل يخزنون فيه التمر الشعير القمح غيره وزودنا جرابا من تمر جرابا واحدا فسرنا يقول في هذه الرواية وكان يوزيع علينا أبو عبيدة كل واحد منا تمرة واحدة فقال سمعونا الاجابه ما كانت تغني عنكم تمره واحده في اليوم قال ما كانت تغني عنكم قال كنا نمصها قولون الفتح في نمص الفتح ابل يا اذا كن كنا نمص نمصوها لا نمصوها نمصوها كنا نمصوها مصا كما يمص الصبي او كما يمص كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الدم فتكفينا إلى آخر النهار وكنا, وكنا نضربه بعصينا الخبط الخبط هذا ورق شجر تأكله الإبل ثم نبلوه بالماء ونتقواته نأكله حتى تجهنا إلى ساحل البحر ساحل البحر الأحمر ليقابل عير قريش الألاتية فرفع لنا كثيب ضخ على ساحل البحر كثيب ضخ معاني تل ضخ فذهبنا فإذا هو دابة من دواب البحر فسمى العنبر قال أبو عبيدة هذه ميت لا نأكل وهم في هذا الجوع الشديد أكلونا ورق الشجر ثم قال لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررنا فكلوا قال فأكلنا منها شهرا حتى سمنا يقول ولقد ولقد هنا قسم محزوف ولقد كنا نغترف من وقب عينه من هذا الداب العنبى من وقب عينه القلال من الدهن كانوا ينقلون من وقب عينه القلال من الدهن وكنا نقطع منه الفضر كالثور يعني يقطعون القطع من اللح من هذه الدابة لأتيها كالكسيب الجبل يعني كالثور يعني كانوا يقطعون القطع أو يقطعون القطع كالثور من اللح ولقد أخذ أي عبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا منا فأقعدهم في وقب العنبر يعني لترى ضخمة عينها الوقب اللي هو نقرة العين ولقد أخذ ضلعا من أضلاعها فأقامه ورحل أعظم بعير فينا فمر من تحته لم يمسوا ثم تزودنا منها وشائق أخذنا منها قطعا من اللحم التي تقدت في الشمس كانوا يفعلون القديد يعني اللحم المقدت في الشمس تزودنا منها وشائق حتى رجعنا المدينة فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال هذا رزق ساقه الله تعالى إليكم هل معكم من لحم شيء قلنا نعم فأتينا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله هذه الرواية الثانية وهذه عناية الله وهذا البازل والتحمل كما تسمعون وهذه حالاتنا يقول جابر انظر إلى هذه الحالة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زودنا جرابا من تمر سنختصر الكلام أيضا سريعا زودنا جرابا من تمر القائل مننا اليوم جرابا من تمر الرواية كانت تقول فأكلنا منه شعرا حتى سمنا وكنا ثلاثة، ثلاثمائة رجل ثلاثمائة أعطاهم جرابا من تمر يعني يرفعه واحد منهم على ظهر لترى هذا الكلام الذي قاله في قصة جابر أبو هيم لنا ماذا صغير شاه وصاع من شعير وقال أهل أمو فعي على لأن طعاما قد صنع لكم عند جابر رضي الله عنه ما رد أحد وقال ماذا تفعل هذه هذه الكمية القليلة من التمر وهاؤلاء الثلاثمائة ماذا تفعل لم يقل أحد ذلك أخذوها ونشير إلى الرواية الثانية تقول كان يوزع عليهم القبضة أولا يعني كان يوزع كل واحد قبضة في اليوم حتى إذا أوشك أن يفني الجراب كان يوزع عليهم تمرة تمرة حتى فانية التمر وهو معنى الحديث في الكلام التالي فكنا نضرب بعصينا الشجر انتهى التمر صاروا يضربون الخبط وهو هذا الورق الذي تأكله الإبل فكان يسقط هذا الورق فأجمعونه ويبلونه بالماء ثم يأكلونه حتى إذا وصلوا إلى ذلك رفع لهم هذا الكسيب رأوا هذا الكثيب الضخم فأتوا ساحل الوحر فوجدوا هذه الدب انظر هذا اللطف من الله تعالى وهذه العناية بأهله وجنده بهؤلاء المتقين الذين رأيت في هذه الحالة التي هم فيها لم يتم يتململوا ولم يكن منهم واحد إني راجع لا أكل ولا طعام ولا شراب ماذا سنفعل لا لا لا ما نأكل الطعام الجيد وكذا وكذا الذي نقوله اليوم وإن أرجع لن أواصل لم نسمع واحدا منهم قال ذلك لم نسمع واحدا منهم قد استاء من هو فيه أو قال لا أو تشكك فيما يمكن أن يكون من أمر الله تعالى ورسوله وأن الله تعالى ورسوله يرمين هذا الرم لا لا يمكن أن يكون لنا ذلك وألقوا بأهديكم إلى التهلوكة والتهلوكة التي نسمعها اليوم من فلسفة المتدينين لا وإنما سمعنا هذا هذا الرضا عن الله تعالى وهذا الاستمرار والسبات في أداء أمر الله جل وعلا والقيام عليه وتحمل ما يمكن أن يكون ماذا سيكون إلا أن يكون رضا الله عنه إذ هم انتقلوا إليه أو إذ هم انتصروا رضي الله عنه لذلك كان يقول هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين لذلك جاءتهم تلك العناية من الله تعالى وهذا اللطف من الله جل وعلا بعد أن كانوا يأكلون ورق الأشجار سمنوا وحملوا اللحم والشحم في بطنهم وجنوبهم وصاروا كما يقال رب رب يعني كما يقولون المصريون بعدما يأكلون ويشربون حتى يسمينون ثم يبينون مدى عناية الله تعالى أن أخرج لهم هذا الكثيب الهائل هذه الدابة الهائلة التي شهرا الرواية فيها بعض الكلام يقول خمسة عشر يوما ورواية 18 يوما وجمع بينهم الإمام بن حجر على أنها يعني من يوم مخرجهم إلى أن عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأينا هذا المعنى وهذا الصبر وهذا اليقين في أمر الله تعالى وهذا السبات على هذا الحال ورأينا تحمل الجوع والعطش في سبيل الله سبحانه وتعالى وتحمل المشقة مع هذا الجوع والعطش إلى أن وصلوا وإلى أن عادوا ترهم عاد بعد أن رضوا بالله تعالى هذا الرضا وصبروا هذا الصبر عادوا خيبانين مرضى مثلا عادوا جوعة عادوا عطش عادوا على أحوال سيئة سواء في أنفسهم أو في دينهم أو في أبدانهم أو في عقيداتهم وفكرهم لا عادوا أفضل مما كانوا في دنياهم وأكلهم وشرابهم وأجسامهم وأبدانهم التي صحت وسمن وعادوا وهم أكثر يقينا في الله تعالى ورضا بالله تعالى وثباتا على أمر الله تعالى واستعدادا مرة أخرى لكل بازل يمكن أن يتعرضوا له أو أن يقعوا فيه أو أن يتحملوا راضية به أنفسهم عن الله تعالى حتى يتحقق لهم ذلك الحال من الله تعالى وكما ذكرنا لم نقل شيئا في الحديثين إلا هذه المعاني العابرة ولم نفصل في الروايات التي جاءت وهذا ما يقتضي الحال من قصر الوقت وضع في الأحوال التي أنفها الله مغفر لنا ورحمنا اللهم إنا نسألك متول الأمرنا وأرحم ضافنا وأجبر كسرنا وأهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب ترضى اللهم أنفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما يا ربي يا مستغفرين اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم ارفع مقطك واغضبك عنا ولا تصلط علينا بذنوبنا من لا يخافك الا رحمنا اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعدائك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا أمين المطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم قنع عذابك أوم تبعث عبادك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلع ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيل فيك إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات عمالنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وردنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويعمل المتقين إماما اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسودين ودين المدينين يا رب العالمين رب نغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الأوف الرحيم